وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من دروس أسماء الله الحسنى درس اليوم حول اسم اللطيف وقبل أن نبدأ بتعريف هذا الاسم. لا بد من مقدمة قصيرة. دائما وأبدا نحن في التدريس يجب أن نعود إلى الأهداف الكبرى. حينما يتعلم المدرسون أصول التحضير أو أصول التدريس الفكرة الأولى من كل درس محضر الهدف العام ثم الهدف الخاص. ثم مراحل الدرس لماذا يلزم المدرب مع كل درس يحضره أن يسير إلى الهدف العام؟ لأن الإنسان أحياناً تزل قدمه وينحرف عن الهدف الكبير ويستهلك بفروع الموضوع فلذلك ونحن من حين إلى آخر نعيد أنفسنا إلى الهدف الكبير من معرفة أسماء الله الحسنى. شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. فإذا درست موضوعاً حقيراً أو تافهاً أو سخيفاً، فهذه الدراسة وهذا الانتباه وهذه التمحيصات وتلك التحقيقات وهذه المتابعات بجملتها سخيفة لماذا؟ لأن الموضوع تافه كلما شرف الموضوع شرف العلم طيب هل يوازن خالق مع مخلوق؟ قديم مع حادث؟ كامل كمالا مطلقا مع ناقص؟ فأنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تتعرف إلى خالق الكون وقد يسأل سائل وما علاقتي بأسماء الله الحسنى أقول لك الجواب قال عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله إني جاعل في الأرض خليفة أنت خليفة الله في الأرض ولن تحقق, تحقق هذه الخلافة إلا إذا تخلقت بأخلاق الله عز وجل فإذا تعلمت جانبا من أسماء الله الحسنى فينبغي وكما تعلمون في كل درس نقول في بعض ثنيات الدرس ما حظ المؤمن من معرفة هذا الاسم ما حظ المؤمن من معرفة اسم العزيز أن تكون أنت عزيزا ابتغوا العزة ابتغوا عند الله العزة لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير كلما تعلمت اسما من أسماء الله الحسنى ينبغي أن تسأل نفسك ما حظي من هذا الاسم. درسنا اليوم حول اسم اللطيف الحقيقة التي أتمنى على كل منكم أن تكون واضحة في ذهنه أن هذا الكون كله في أصل خلقه خلقه وسخر للإنسان تسخيرين تسخير تعريف تسخير تكريم يعني الشيء أنت قد تشرب هذا الكأس من الماء استفاد منه جسمك وارتوت عروقك، ولكن هذا الماء خلق لهدف أكبر من أن تشربه خلق لكي تعرف الله من خلاله من جعل الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائح من جعله ذا خاصية عالية في النفوذ من جعله يتبخر في درجة منخفضة جداً في درجة أربطعش من جعله يحل المواد الكثيرة؟ من جعله قوام الخلية الحية؟ من صمم هذا الماء؟ فأنت إذا عرفت الله من خلال الماء فقد حققت الهدف الكبير من خلق الماء أما إذا شربت أتى الماء فقد حققت الهدف الصغير الهدف الكبير أن تعرف الله من خلال الماء أن تعرف الله من خلال الهواء أن تعرف الله من خلال الطعام أن تعرف الله من خلال نفسك التي بين جنبيك أن تعرف الله من خلال ابنك أن تعرف الله من خلال الجبال هذا كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موجز قصير جامع مانع فقال حينما رأى الهلال قال هلال خير ورشد الهلال خير ورشد يعني أنت أيها الأخ الكريم إذا كان دخلك لا يسمح أبدا بأن تشتري باقة من الزهر الزهر شيء كمالي في حياتنا لكنك إذا وقفت أمام بائع زهور وتأملت جمال الله عز وجل من خلال جمال الزهرة، وتأملت هذه الرائحة الفواعة العطرة، ورأيت في الزهرة تناسق الألوان، وتعلم علم اليقين أن هذا الزهر لا يُؤكل، حينما خلق خلق خصيصا لامتاع عينك وأنفك، إذا هذا إكرام، هذا من ودّة الله عز وجل. إذا تعرفت إلى الله من خلال هذه الطاقة من الزهر، فقد حققت الهدف الأكبر من خلق الأزهار، ولو لم تقتني في حياتك زهرة واحدة. وأضحى الفكرة؟ لو قرأت كتاباً عن العسل، و يعني أصابك العجب العجاب من هذه النحلة، تلك الحشرة الاجتماعية. ذات النظام البديع يعني أرقى المجتمعات البشرية هذا كلام علمها أرقى المجتمعات البشرية أي مجتمع ديمقراطي المواطن يعرف ما له وما عليه له حقوق تنظيم دقيق جدا كل شيء في وقته في موقعه في مكانه في زمانه أرقى المجتمعات البشرية لا ترقى إلى مستوى النظام الاجتماعي عند النحل وعند النمل إذا قرأت كتابا عن النحل وشعرت أن الخالق جل وعلا أبدع في خلق النحل فأدركت الخشوع وربما انهمرت عينك أنت حققت الهدف الأكبر من خلق النحل ولو لم يكن دخلك يسمح أن تشتري شيئا من العسل والذي أكل العسل حتى امتلأت حجراته وخلاياه من هذا العسل ولم يفكر في هذه المادة التي أكرم الله بها الإنسان عطل الهدف الأكبر واستفاد من هدف الأطهار اتفقنا على أن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. طب اسم لطيف. هل ترى في الكون ما يدل على أنه لطيف؟ سؤال. صدقني. الهواء. الحقيقة الهواء معنا. نستنشقه. ولو حركناه لشعرنا بوجوده. الهواء. يحمل طائره وزنه 350 طن 350 طن 150 طن هيكل الطائره 150 طن الوقود خمسين 50 طن الركاب مع الحاجة الهواء يحمل 350 طن اذا شيء مهم جدا حينما تدخل المركبة الفضائية في الغلاف الجوي تصبح كتلة من اللهب معنى شيء الهواء صار في احتكاك ومع ذلك إذا كنت على سطح الأرض الهواء لا يرى وليس له صوت إذا كان ساكنا موجود وغير موجود لا يحجب الرؤية ترى أخاك عبر الهواء وتسمع صوته عبر الهواء الهواء موجود وكأنه غير موجود إذا الهواء لطيف طيب حقيقة ربنا عز وجل يقول الله لطيف بعباده يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اسم اللطيف له معان كثيرة أحد هذه المعاني أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا يعني مثلا يجيب ائتي بجهاز راديو وأدر مفتاحه على إذاعة من الإذاعات تستمع إلى نشة الأخبار تقول الأخبار أين هي في الجو موجودة هذا الجهاز لاقص التقطها هل تستطيع أن ترى بعينك موجات الإذاعة لا تراها بعينك هل تسمعها بأذنك من دون جهاز إرسال استقبال؟ لا أسمع. هل لها وزن لهم؟ هل لها رائحة ملوثة؟ إذا موجات من أودع في هذا القلب الرحمة تستيقظ عشرات إنما تمتلك جهاز استقبال وتديره على إحدى المحطات تستمع إلى نشرة الأخبار فإذا أزحت عنك الجهاز لا ترى شيئا. ولا تسمع شيئاً ولا تشم شيئاً. إذاً هذا الإرسال موجود لكن بلطف هم قريب الأمسي دعنا. الإرسال موجود لكن بلطف الهواء موجود لكن بلطف أما الهواء إذا تحرك إذا تحرك بسرعة تزيد عن ثمانمائة كيلومتر في الساعة. هل تصدقون أن هذا الإعصار لا يبقي شيئا على سطح الأرض؟ لا يبقي شيئا. قرأت عن إعصار في أمريكا. إنسان له فيلا يعني دار فخمة جدا، وله سيارة من الوزن الكـ أصاب هذه المدينة إعصار. عثر. على محرك سيارته فقط بعد خمسة كيلومترات من داره ولم يكن للدار أي أثر ولا للمركبة أي أثر هذا الهواء إذا تحرك أما إذا سكن لطيف جدا لطيف لا تراه بعينك ليس له رائحة ليس له صوت ليس له حس. إذا معنى اللطيف بالمعنى اللغوي الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره هذا الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفاً إن هذا الماء لو أخذت نقطة ماء من هذا الكأس ووضعتها تحت مجهر وكبرت النقطة مئات المرات لرأيت في نقطة الماء عشرات بل مئات بل الكائنات الحية. أنت حينما ترى هذا الماء الصافي العذب الفرات وتراه رائقا تماما هو في الحقيقة فيه آلاف الكائنات الحية. طبعا غير الضرة. إذا هذه الكائنات لطيفة ما معنى لطيفة يعني من الصغر بحيث لا تراها من الشفافية بحيث لا تراها الهواء لطيف موجات الإرسال لطيفة الكائنات الحية في هذا الكأس من الماء لطيفة إذا قلنا الله لطيف بعباده يعني ما الله عز وجل يسمع صوتك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما في رأسك من أفكار من طموحات من صراعات من آراء من معتقدات من تصورات من تخيلات يعلم ما في قلبك من هموم من متاعب من آلام من ضغوط من خوف من قلق ومع ذلك وجوده معك ليس ثقيلاً اتطور لو إنسان لازم إنسان قاعد قاعد مشي مشي دخل لبيته دخل معه خذوا طريق صدى العود بجي يأكل صدى الكل معنا على ثمثة ايام بيطلع من جده الواحد حل عني بيقول له حل عني هذا إذ كان معك ولا كلمة لا انتقد لا اعترض لا ضايقك لا طلب من بس ماشي معك تتحمل واحد معك على طول تحس بضيق، بتحب ترتاح، بتحب تستلقي على الفراش، بتحب تسكت أيام. إذا معك شخص يحكي يسألك، كل واحد تعبان من الحكي، بحب يسكت. إذا معه شخص تلاقيه صار في عبء عليه. طيب الله معك، لكن ما بتحس بوجوده وجوده غير ثقيل عليه. وهو معكم أينما كنتم. ما من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني كلمة لطيف إنه الله عز وجل من اللطف من من الدقة بحيث لا تراه ولا تسمعه ولكن تراه بعقلك. لهذا جاء في الحديث الصحيح أعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراه. اجعلنا نخشاك كأننا نراك إذا المعنى الأول أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا ولما كان الله سبحانه وتعالى منزها عن الجسمية ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متحيز وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان الله عز وجل منزه عن الجسمية والتحيز والجهة أين الله؟ هنا فوق يمين يسار أمام وراء تحت في كل مكان مع كل شيء لكن لا تشيئ في شيء مع كل شيء وفوق كل شيء وإلى جانب كل شيء لكن لا يجوز أن تشير إليه بحي بجهة الله عن اليمين انتبه يبدو انتبه على اليمين في سيارة فالسيارة أخذت جهة لا يجوز أن تنسب إلى الله الجهة ولا الحيز معنى حيز هذا الكأس يشغل حيزا في هذا المسجد له وزن وله ارتفاع وله قطر حجز على الطاولة مكان وحجز في الفراغ مكان وله وزن هذا حيز فربنا عز وجل ليس بمتحيز أي لا يشغل حيزا وليس له جهة يشار إليها وليس له مكان وليس له زمان لذلك لما ربنا عز وجل قال وَجَاءَ ربك قال جاء أمر ربك حينما يأتي البلاء يعني وَجَاءَ ربك أحيانا الإنسان يكون منحرف مسرف يأتي كل يوم كاليوم السابق صحة طعام وشراب ومكان اجتماعي وقوة وطغيان سيطرة لكن فجأة يأتيه مرض عضال، فجأة لا يرى، فجأة يشعر بألم في صدره شديد، ألم في يده اليسرى، فجأة يشعر اللي وجاء ربك، يعني جاء أمر ربك. إذا إذا قلت الله لطيف، إذا الله عز وجل لا يشغل حيزا. ليس له جهة ليس له مكان ليس له زمان ليس بجسم ولا صورة ولا متباعد، ولا متجزئ ولا متحيز، إلى آخر هذا التعريف إذا لما كان الله منزها عن الجسمية والجهة لم يحس به فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم فوصف الله تعالى بأنه لطيف بمعنى أنه غير محسوس وكونه لطيفا بهذا الاعتبار هذا الاسم من صفات التنذيذ يعني سبحانه أن يكون له جسم سبحانه أن يكون متحيذا سبحانه أن يشغل مكانا سبحانه أن يحيط به زمانا سبحانه إذا اسم اللطيف من أسماء التنذيذ معك لكن بلا شعور لا تدركه الأبصار لأنه لطيف وهو يدرك الأبصار الشيطة والدليل مع كل واحد منكم دليل أحيانا الإنسان بيعمل عمل لا يرضي الله يحاسب عليه بعد قليل حسابا عثيرا معنى شافك أحيانا تفكر في عمل لا يرضي الله تجد الله عز وجل قد عاقبك معناها علم بما في نفسك لطيف لا تحس بوجوده وجوده ليس ثقيلا عليك لكنه موجود بل إن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخطأ معنى وأخطأ أي وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني أنت على دخل ثلاث آلاف الشهر مستقيم عارف. بارك الله بك أما على دخل عشرين ألف ما نعرفه على دخل مائة ألف بالشهر إذا معك شي مئتين مليون بالتم تجي عدرو توع الأرض ما بنعرف والله شو بتسوي وعلمة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هل أنت مستقيم وأعزب يترى بعد الزواج تبغى تجيء عروس ماذا؟ والله أخي ما خلتني خانوه ما خلتني من نعرف وعلمة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون قد يقول قائل أنا لو الله عطاني لاعرف لو الله عطاك هل تعطي أم لا تعطي من يعلم ذلك أنت لا تعلم لكن الله يعلم وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون إذن الله لطيف لطيف اسم تنزيه وفي الوقت نفسه لطيف موجود مع خواطرك مشاعرك أحاسيثك طموحاتك صراعاتك آلامك ضيق نفسك كله معروف عنك. لكن من دون أن تشعر به، إلا أنه، وأقول لكم هذا الكلام، إلا أن المؤمن، ما دام يعبد الله كأن الله يراه، لا يمتأذف حتى وحده، هو لا يرى الله بعينه، لكنه يراه بعقله، وكلام العوام التي يقوله، الذي يقال كل يوم يا أخي الله ما شاف بالعال نعره. حتى في مؤمنين وهم في فروشهم يتأدبون مع الله عز وجل يعني يلاحظ يكون ثيابه كامله يحب يكون حركاته كلها في أدب حتى إذا دخل الخلاء له دعاؤه حتى إذا دخل الحمام له موقفه في أدب لأن الله يراقبه يعني أما هذه الأصلة الآن غير صحيحة أو لا ينبغي أن يستنبط منها شيء، لكن أحد العارفين كان مادة رجليه، فسمع في قلبه أن يا فلان أهاكذا تجالس الملوك، فنذر ألا مد رجله ما عاش. يعني هذا درج عالي جدا جدا جدا من الشعور بأن الله معك. أحد الصحابة يقول. أحين مصافح يد النبي عليه الصلاة والسلام قال والله منذ صافحت يد النبي ما مست يدي ذكري طول حياته اكراما لهذه المصافحة فكلما ارتقى إيمانك تشعر أن الله معك يا موسى أتحب أن أكون جليسا فسعق قال وكيف هذا يا رب؟ قال أما علمت أنني جريس من ذكرني وحيث ملتمسني عبدي وأجدني شوف كم مصلي يقول سمع الله لمن حمده كأفهم عناه يعني يا عبدي أنا سمعانك تفضل امدحني رجس احمدي سمع الله لمن حمده أنا أنا أسمعك أنا أصغي إليك و هو على الواقف الشاهد بعض خواطر ثاني إذا الإنسان يعرف يقف بين يدي من؟ اختلف الأمر فلذلك إذا صليت هل ترى أنك بين يدي الله عز وجل؟ سيدي عايشة بتقول كان النبي يحدثنا ونحدثه يعني أعد معنا الواحد يكون يعد مع أهله أعد يتحدث ويسمع بيجوز ينزح مع آل الإنسان يداعب أولاده مثلا الف إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أيام أنا بلاحظ شخص اتفضل قابل الوزير لا يأوان أخذ يكى ركز وضعه ركز الجراسي حط يكى مع عطر عطر حلو فات. فايتل عن الإنسان أنتي، معبط، طافد باللغة العامية، ركز وضعه، ضبط أدسته، إيه؟ إيش تتقابل إنسان أنتي؟ إنسان مثلك مثلك، يموت ويجوع ويعطش ويتعب ويغضب، فكيف إذا وقفت بين يدي الواحد الديان؟ الله لطيف، موجود لكن لطيف. وجود لطيف وليس ثقيلاً. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها. يقال فلان لطيف اليد إذا كان حاذقاً في صنعته مهتدياً إلى ما يشكل على غيره. وعلى هذا التفسير يكون الله لطيفاً بمعنى عليماً. يعني أنت قد تكون تفهم الأمور بشكل ظاهري فضحي تفهم الأمر بما يقال عنه لا بخباياه لا بخلفياته لا بتحليلاته العميقة لا بالدوافع الخفية وراء هذا الأمر فالإنسان كلما ارتقى علمه يفهم البواطن يفهم السر يفهم الخلفية يفهم ما بين السطور يفهم الدافع الحقيقي مثلا بضرب أنا مثل يعني في أشخاص غير مستقيمين لو فرضنا في أيام الشتاء جاءت صديقة زوجته فهو جالس في غرفة الجلوس والمدفئة مشتعلة يعني بقول لهم بقول لزوجته تعالوا لهون أدفالكم وعن حق أدفالهم ما في هدف أبعد من ذلك أن تطلع على هذه المرأة صديقة زوجته هون كون أطفالكم، يترى فعل لما في هدف آخر، طبعا مين بيعرف الشيء؟ الله عز وجل. ما معنى لطيف؟ يعني بيعرف دوافعك الحقيقية. هي المواقف الملتوية بيعرف كل دوافعك. العلم الدقيق الخلفية السر الحكمة. ف. الذي يعلم دقائق الأمور بواطن الأمور خلفيات الأشياء حقيقة الشيء الذي يعلم ما خفي على معظم الناس يعني دوله هو مثل شعبي أن واحد دخل لبيت واشتكب الفاحشة مع امرأة وخرج فلما علم الزوج تبيعه وهو في أشد حالات الغضب فهذا الملاحق مثل كف عدس وقال له خذ خد خذو فالعوام قالوا اللي بيعرف بيعرف وإذا واحد ما بيعرف ما الذي حدث قول كف عدس لاحقوا مشان كف عدس فالأمر أعمق من ذلك أيام تكون في قضية معقدة جدا الإعلان عنها بسيط أما هي أخطر من ذلك نعم فالذي يعلم بواطن الأمور دقائقها خفاياها مؤدياتها مضاعفاتها ما ينجم عنها ما أساسها ما سرها ما أسبابها الحقيقية هو اللطيف هذا معنى ثاني يعني اسم اللطيف الآن بمعنى الذي يعلم كل شيء مهما دق يعني أنت ممكن تعرف حجر بالطريق ممكن تعرف أن تحت هذا الحجر نملة صغيرة تعيش تحته ولها تراديبها ولها قوتها ولها مأونتها في البحر بين طرطوس أرواد ما في ماذا يوجد كم سمك ما أنواع السمك ما تعرف الذي يعلم كل شيء مهما دق مهما جل هو الله عز وجل فاللطيف هو الذي يعرف دقائق الأشياء هذا المعنى الثاني المعنى الثالث قال اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون يعني بدك اليوم في عبو متضايقين حر بكون ربنا عز وجل يهيئ لأهل هذه البلدة انضاج فاكهتهم وهم لا يعلمون لكن بعد شهر يرى هذه الفاكهة معروضة في الأسواق بوضع جيد وجميل وطعم طيب ولذيذ من أنضج هذه الفاكهة طوال هذه المدة؟ الله عز وجل لطيف بعباده ساعة حر وساعة برد وساعة ماء غزير وساعة ماء قليل وأنت لا تدري فاللطيف بعباده هو البر بهم الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون هذا معنى قول الله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هذا المعنى الثالث لكن المعنى الرابع وهو من أروع المعاني التي قالها الإمام الغزالي المعنى الرابع أن اسم اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأمور وينقل عبده من حال إلى حال بلغس شديد. يعني هذا الطفل الصغير يجب أن يغير أسنانه لأنه لو نبتت له أسنان نهائية سابتة. وفمه صغير جدا، منظر بسيط، كل سنه الأد، تومه الأد كل، بعدين لو نبتت له الأسنان وهو يلتقم مسدي أمه، يمكن يؤذيها أذا شديد، كنتحتمل أحيانا، فهذا الطفل أول سنة ما في أسنان، بعد ذلك أسنان لبانية، الآن ربنا عز وجل يجب أن يبدل لهذا الطفل أثنانه الآن الله لطيف ما في طبيب أثنان في الأرض يستطيع ينزع سن لطفل من دون أن يبكي حتى أن حقنة المخدر مؤلمة جدا يبكي من حقنة المخدر الطفل لكن ربنا عز وجل يذيب هذا السن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا ثم يأكله الطفل مع اللقمة معنى لطيف كما قال إمام الغزالي هو من هو من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. يعني أيام الله يكرهك بشيء ليس فجأة بالتدريج خلال خمس سنوات هذا الشيء تأتيك منه بعض المتاعب أزاح منك بالمئة خمسة من محبته بالمئة خمسة بعد أسبوعين متاعب جديدة بالمئة عشرة بعد أسبوعين متاعب جديدة بالمئة خمسة عشرة. بعد شهرين ثلاثة يا أخي ذهيت روحي من ملب الدية كون شيء غير صحيح غير جيد تعلقت أنت به فرَبْنَا عَذَّزَ وَجَنَزَعَهُ منك شيئا فشيئا بِلُطْسٍ طيب تحريم الخمر بلُطْس العرب متعلقون تعلقا شديدا بالخمرة فلو أنه أمرهم أن يتركوا الخمرة بآية واحدة يعني ربما ارتد بعضهم رب مرتد نصفهم عن الإسلام، لكن الله لطيف، قال تتخذون منه سكرا ورزبا حسنا، ألف إشارة إلى أن الخمر هي رزق ليس حسنا، تتخذون منه سكرا مادة مسكرة ورزبا حسنا معناها مو حسن هذا أول إشارة، بعدين. لا تقربوا الصلاة وأنتم شفاراً شراب دعه عند الصلاة بعدين إنما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إذا يعني فيها عايشين منه. ثم يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسل من عمل الشيطان فاجتنبه لطيف الله عز وجل حرام التدريس و... وإيام الواحد منه بيجي على الجامع والله درس جميل بدي بدي داوي مع دروس بيكون في له عشرين ثلاثين معصية ربنا ما بيذكر فيه بيطلع من الدرس على بعض المعاصي مو دريان فيه كل فترة ربنا بذكره بواحدة حرام هاي إيه والله حرام لا حول ولا ميعارفان والله فترة لو عطينا القائم كلها كان ترك الدين كله واحدة واحدة لا يحاله بعد 6 شهور ثنتشر شهور والله هي. ما كان عرفان شيء سابقا ترك هاي وهاي وهاي وهاي فربنا بسخر له شخص يذكره به بلطف بلوط هاي حرام يا أخي ما بيجوز تعمل هيك هذا اللقاء لا يجوز هذا البيع فيه شبهه هالبضاعة كيف تبيع انت هي ممنوعه محرمه شرعا تتاجر فيها طاولات زهر بتتاجر انت هي من لعب النرد فكأنما غمس يده في في دم خنزير ورحمه فبالتدريج تلاقي ربنا لطيف على وجل انسان أيام يغلب رجاؤه على خوفه يغلب رجائه على خوفه فربنا لطيف بخوفه أيام يغلب خوفه على رجائه ربنا لطيف بطمنه إذن العلم الدقيق مع التدريج في العمل هذا الاسم الجامع المانع إذن يستحق هذا الاسم من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلق في إصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف، فإذا اجتمع هذا العلم يعني مثلاً لو أن واحد عنده ابن وارتكب يعني مخالفة للشرع أو للأخلاق ممكن يربطه ويجيب أضيب رمان وينزل فيه 200 ضرب حتى يوالبى ممكن هذا أسلوب لكن في أسلوب أرقى من ذلك. ملاحظة يا أبنهيك يا, يا بنيك هذه ما بالجوز بتابعه براقبه بشجعه بكافؤه بعاقبه يعرض عنه بعد شهرين ثلاثة تركته ترك طواعية ترك قناعة فأنت نقلته من حال التلبس بهالمخالفة إلى حال التوبة منا بطريقة لطيفة من دون أن تحطمه من دون أن تجرحه من دون أن تسحقه من دون أن أن ترده إن صح التعبير يعني في في تربية يا رب يعني تترك عنده خبرة مؤلمة جدا لك والله لا أنساها حتى الموت المرب المؤمن لطيف بنقل المربى من درجة إلى درجة فدائما النبي الكريم دخل واحد على المسجد أحد جلبه وضجيج وشوش على المصلين تلحق مع رسول رقعة، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي أحدث هذه الجلب والضجيج زادك الله حرصاً ولا تعود زادك الله حرصاً ولا تعود ترفق به لذلك إن الله رفيق يحب كل رفيق وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وعلّم ولا تعنف، فإن المعلم خير من المعنف. طيب، من نطف الله بعباده أنه أعطاه فوق الكفاية، وكلفهم دون الطاقة، أعطاه فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، خمس صلوات كل صلاة ألفاع. عشرين دقيقة بخمسة مية دقيقة يعني ساعة وثلث لا ساعة وثلثين, ساعة وثلثين. من 24 ساعة لو كلفت بخمسين صلاة ثلاثين يوم صيام بالسنة لو كلفت بست شهور صيام وراء بعضهم لطيف الله بأوانه اللطيف بخلقه لطيف لو كانت التفاحة بدها منشار وبدا مجموعة عند نجار سكينة الثاكلة. لو بدأ البيض مفتاح وما في مفتاح، عطرف الصحن تفسره لطيف الشر. العنقود العين بدك تسحبه نحو الأسفل بينسحب بإيدك، لكن بالعكس إلى مفصل لطيفة الله. تعمل حركة معاكسة لاتجاه العنقود صار بإيدة العنقود. تبتدي تدرأني كإيدا خارج. هيك حركة الطيف هذه إذا لطيف الله عز وجل يعني هل فاتها لها طعم ولها شكل ولها قوام قوام مقبول مع الأثناء لو كانت تفاحة بقوام الصفر تماما شو الطريقة بدنا مطحنت بحص انسى على صير التفاحة ما نقدر نأكله التفاحة قيامها ممكن تأكله بسهولة الذي دبر الأمور هو الحكيم والذي أوجدها هو الجواد والذي رتبها هو المصور والذي وضع كل شيء في موضعه هو العادل أما الذي لم يترك فيها دقائق إلا أدركه عرفها فهو اللطيف واللطيف هو الذي أعطى العباد فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة واللطيف الميسر لكل عسير الجابر لكل يثير واللطيف من للعمل في الابتداء وختمه بالقبول في الانتهاء واللطيف الذي ولي فستر وأعطى فأغنى وأنعم فأجزل وعلم فأجمل أما حظ العبد من هذا الإثم فهو الرفق بعباد الله واللطف بهم في الدعوة إلى الله إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينة لعله يتذكر أو يخشى دخل واحد على ملك وقال له سأعظك بغلظة قال له ولم الغلظة يا أخي لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا فإذا الله عز وجل لطيف في علمه يعني إذا أنت عرفت شيء غير جيد استر كون لطيف وإذا تحركت نحو فعل شيء كون به الحركة لطيف وإذا أردت إحداث شيء اجعل لهذا الشيء برنامج لا يثقل على صاحبه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة النشوة في صلاته مع ربه ووراءه أصحابه سمع بكاء طفل صغير فقطع صلاته على غير عادته وسلم وقرأ آية قطيرة رحمة بهذا الطفل فإذا دعوت إلى الله عز وجل فكن لطيفا وكن لينا وكن رحيما وقال بعض المحققين العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معصر وكيف هو مستبصر بسر الله تعالى فالقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنه يقول تخلقوا بأخلاق الله فإذا كان الله لطيفا في علمه لطيفا في وجوده لطيفا في تصرفاته فكن أنت أيضا لطيفا والحمد لله رب العالمين